باقية للعيدة رامية جندها يهتفون إنها باقية نهجها لا يبيد نورها يستزيد من إله مجيد لد جماحية غيثها كالسحاب ينطر بالحراب في جموع الكلاب والعيد الغاوية بالضبل مرهفات صاغت المكرمات أيقظت من سبات أمة غافية يا جمع الضلال باقيه لا تزال راسيه كالجبال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولانتوا عنه واناكساً لغاستيال كنا سدو هذا برنامج كتضبات كأيو إذا عدا إسلامي على الهجرتين وهذا جيستان مالو والباوي سنين اه تاريخ دو دا واحيكو بيغان تاهي اللوي القاعدة كن أفر بقل كوي أفر تنك هجريا كنا استيسان ثمانية سد حدات جولاي لبضا اللبات كوني اللباطنك كو برنامج كاتكو نجيستان دونتان وحاكمي ده ففاهمت هول قلّادي عيدم ده خلافة دا وحسدوك على برنامجك يدمكو هي حل قده كوات إيه فلو إخوان المرتدين سيدوك لقد بدأ برنامجك مغل دون تان وحكمي داخل بنتي فلقينت يقر هذا يستيشر تحرمه مثابرة يا اسمه سيدوك لما يشك مرنين برنامجك وحاسوس راي ولالك نبهال ذكر فرصة مضوا حكقة بيني ولالك بعد هنيق عدي سطارة نوى إذا نسعتين دونا ومركلية برنامجك تضباط كذا عدي إسلامي قال جمعهم, جمعهم ريح والعاجية قتلتهم الوف وسقتهم حتف بالقنا والسيوف والمدد داميا داميا داميا فجرت سمهم واطهي وركه هولغلد وادن تدوات تاي كدعي ولايات الاسلامي وحال دياره ولالكينا ابو قصورة. صوت صوت بقى كيف ارضى المقام؟ السلام السلام يا صحاب الفراق يا صحاب الفراق كيف أرضى النفاق كيف أرضى الشطط ودماء تراق وعروضا تحق والأنام تساق في طريق الغلط حالة لا تطاق والكلاب وصلت قد عزمت الفراق فالسلام السلام يا صحاب الكرام يا صحاب الكرام بيجي أستيرب كسر قوائي وركض دولة إسلامي جاي أسبوع عنا صور دفعني ويرد أي دولة إسلامي كفوليا دافع عالم ك أسبوع عنا جت جاي يا كرو دافشاني كنتم وارث. سيدك ألقى سارة داوي متكب مشي أي جاري قادة مرتدين تأيياس مسرق <تصفيق> كع. كأو جاري إنك بدم بقولي سدات الحبند. بنك كلام مجهدين تأيياس أسبوع عن بربوريا اللي حيت من جاري وائل وهي رضان أي فليان إذا مدى المجاهدين تواحى أسبوعاً كانت الكوات كالي ولاية العراق وحاين المجاهدين تفليان سديد يتبون وير أو أي وحيالك نمشيء داوع سوجه تقصو قارتي اللي حي لباتن حبنوض ومرتدينه واح أنا كده عليك كان أنت شام ييجوا نفليك هو بيتم ور وأي وحياة لده مشي داوى أسبوع جرتك سجارت سددي لبعض تنكمي دعى إذا ما درنا سيري دا هو بي ك ك دا يسدوك لك هو سحواتك وليالي سناعيا ييجوا نفليك قال ور أو وحياة لده مشي داوى أسبوع جرتك سجارت أفر لبعض تنكمي دعى إذا ما درنا مرتدين تمسري هو سحواتك تها بعصر وليالي قلبات كأفريقا يا ييجوا نفليك ضبو ور وأي لحدا لحد تنكمي دعى إذا ما درنا مرتدين تناجري أملاشيات تها بعصر وحياة لده يدين في رياح واحنا لما شيء داوا عكونه غضيت الضباء العسكرية وكثر صنع إذا مدرسة الليبين كم يدعى إذا مدر موختدين تصومالية هالك ولاية اليمن ولايه يا ييجان يا يا ييجان الفليه هالوارق واحد لما شيء داوا عكونه غضين سدة عسكرية أو أي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 قراحيه يراسج حوجن ايالا جمك اللي جيت ولونكو استا جم انت قذام مجندها نوعي الله انا دهيل كاسي في ليبين لو حلو اسكار ما تكون حمر يعي اذا ما وودن كاسي في ليبين يحو جا خلاف هذا وفدي وذي كاسي تايا كبشان دول قاعد كورت ويرح قادين سواقاده تها هو ده دا لسه تها هو عين المشاهد تركم ذاعي إذا ما ديسلي بيجنت في ليبين وح عين مجهدين تفوق سبان عيدا ماذا وير الكسواقاده إنه أيدي بقورتان وأي سلاح الرام فجارة هذا قالك سيدا كلام مجهدين تأيار دجال كل الجلاء عيدا ما كتر سن هو في ليبين ليه تبان كيفش أنا أنكو جذ الجناة والقاعدة وح أنا سيدا كلام دجال كل السقائد سيدا كده شيء للمشاهد ينعوا في هل أسكري عيّاكو قريوذي؟ لابك لنا ندعو عيّاكسو قاري ويرركان الله عيّان ويديسين هنا إنو سودة دجيه هلاك قوضة حاترنا ولاية دي يمن إذا ماذا خلافة الإسلام كأي ولاية دي يمن عيّا ويررحوا وقنكو قاديسة تحفريسين إلى هاي الماليشيات كحوثيين ته sida xiiitoona askiryo ka mid ah ciidanka malxubiinta ayaa dhimisay daaway الرأي <سؤال> noqday raym قادين tkuu qaadeen sidii xarumad oo ay degnaayeen maleeshiyad kaxluutiinta kuwaas oo ku كالبيداء deegaanka دعبر تماه gobolka Albayda oo da'ab bartamaha dalka Yemen weeraradan ayaa isku adeegsaday hubki noocyadii kala duwan sidaa kale mujahidiinta ayaa qiray كيسو غاري مجاهدين تاع يا لا وريغ فريسمي يا شيخ حسينتا يغسلوا كرثو غني مستهوبيه سانب عيدن او ايلا هاين حسينتا سي كريم مجاهدين تاع اسلام مالنكا وحيلا سوغارسي غاري عيدن او ايلا هاين حسينتا كاو كو سودا ليي ايه بهروان ووراد ان اه ما ليكي دي مركو جبخه كان سو غاري مليشييه مرتدينت القاعده يا عناصر كلاله عيدمده دلك دل اليمن هو ووراد اسح يقسو قاري جره جوما اي دجنايه مجاهدينت دوله اسلاميه او دنبهه ولايه سومايليا مجاهدينت دوله اسلاميه اي ولايه سومايليا يا ووراد لو اجي اكسد بمحمد كوخه رئيس برايي له ان عيدم مكتيفن كو اي اي بوليس ك سومايليا تا او كتاله دوله ك سو ان عيدماد لا لايت ويركاي ااهين عيدماد بولیسا كو او كوسغناو دديره اسكو خيرتا خافاد جوبد گيلو ايي دگمدو داينیلا ويرر كان ايا کا دخاي ميل ان سد كاگ فوگين خرونتا دا كورنتا دا باكو. كايالو كايا ميش اي ددك مسلمين تاكو ديباتين جيران. لكن ويرر كديباي اي اسا عارن اسبارادا ويرر كان ايا ايماناي خيلي بيلو بشان دولقاد اي مجايدين تا قرح خرشاسن كو من هول كلاد ولايه الصوماليه اي كجلسين يسغودا دلك الصوماليا هلكا والرصاص كيف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 جزاك الله خيرا آد بادو ما هسانتهي أبو قصوارا واهجاك نغيستيال ولي قيبا هرئي برنامج كاينكو غذا جرناي ها تنكو سو دوادا نغيستيال حلقا ديكو واده دي فاللاعن كاقو ورمين نوخوان المرتدين وحانما دادا أسال كايندين كاينكو سو ترجمناي برنامج مقال أه وكباحي إذا عاد أفك خلافاداكو هادا شوء اي البayan وحا إنو سو أبو بكر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 اليوم قادتها ومبناها ومعناها بأن سادة الدنيا وحاتبنا كيسانا إلا صادا في أمد إسلامكا كدحفا في كنسر واحد بربوريا كاسو أسل كيساكا أساس ميميت كميدا مغالوين كمسر كدبنا عميما يقود أهان وللكمسلمين تأويدل كوفا في عذر كان كنسر كا كمسلمين تاكو قياني مغع إسلامكا أيقو قلوب تداد بغنقو بير الدين دين تإسلامكا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 فلسفة دا قبور عابود كا علماني دا يوحى له يقان مدرنيسم كا أفكار تاسق يرمود كاهين عثمانيين تي بعد يصنع يستعمار كيسليبين تا يحوجكوا احتلالي إن بذن وكم يداروا لك إسلام كا سد درتيد عدل كان كسر كا يا كدين دكتي مسكوا أفكار بعض إذا لغرض حلي عثمانيين تا يما بعد يدي كفر يقى كلا دونات سد ديمقراطية دا ليبراليزم كا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 حقيقه كان يد ليا انت هلكي الى غادئ الدنيا بتوحيد حكمناها ونحن اليوم قادتها ومبناها على كن سجال بقول سديدي لوطنكى وحنا أساسى نل أورنجيري حسن والبنى كرسون نقديه وجميعها أما مشرت كوجود كوحدة هذا بوح على جماعة أرمانة إن قفل بو مسلم وحدة وواحدة برت حقيقة كوحدة أن أمد الإسلام ككونه قتى كسر سيو أجد في عقيدة دي سيو دين تيسا هداين كوبلا ونحرير كقطدر غير كله حيئ قوان كيرافيدا للمشركين تاء تانية وحي رافي دادو داقال كوهيان إسلامكا وحينا هادي يجير قربيا قاشاان وهايان غالا دا سليبيين تأه رافي دادو واقوح عابود قبورها مسلمين تو داندن جاليسيا لغا صبلا وصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم سيدو قال وحي دوران شرفك إهلك النبي جينا صلى الله عليه وسلم سيدا صوء اي تهي وحو حسنو البanna مري وددي اي مرين محمد عبدو اي رافي دي يل قرنجري جمال الدين الافغاني كو داد كانوا كباقي جيران لا صور دو يستو. والله لا أنا لغرض دكتور رافد ده. عمر تلميسي أو عمر كيسة ده كوحدة إخوان المرتدين. أي كتاب كيسة المعلم الموهوب. وكوأمان أي حسن البنا كيري. ده ذلك كيسة كوأ الدنيا. مين أنت مسلمين تو حجاري. هرو كباقي قبشتة شر أي كوك الميان. فير قوين ككل الدون حي لا قرآن كان واهل دين تان واهل رسول كان واهل وخو ارينتاسي درتي د حاروطه غود ا كوخدا عزومات او غفيديي فديله شيخ محمد القمي او كميد اها هوغامياشي علماده شيعه د کوو ماقام كسريه سدو کل كتاب لا مذكرات و خو تلمسان كو قري هادل كان سيدا قميغا او او له جيده مشير غرافيدغا محمد القمي و خو مرتي كو ا حاروطه غود ا امام حسن البنا دالدر او maar in hebt zowel een imam als een dini. jij hoeft geen geloof te hebben. we zijn de Sunniet-Shi'ite en we zijn er bij elkaar om te leren. als dit niet de bedoeling is, zeg ik dan dat we een geloof hebben en dat we een gemeenschap zijn. jij moet leren. we zijn er om je te helpen. we zijn er om je te leren. we zijn er om je te leren. we zijn er je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 Filibin iyo kuwa ku kala socon caalamka arabta mother Europe Yurub iyo Mareykanka waxaana kulan baraaran ka dib ay magaaaban wufdi markii dambe ku safreey diyaarad gaas ah una jehistay magaalada Iran, ee caasimadda Iran majaladda yaasi bayanka kooxda ka soo baxay oo wixii hen, diqwaani muslimin, waxay halka kulan kula qaateen al-imam ayatullah al-Qomaini ayego umujay taa dareen dhinac walba leh hubnaha kooxanka ka qayb qaatay waxay kalmado taleeyeen kooxaha Masar حسب يقنا بتجليده يا تركيا جماعات اسلاميه باكستان جماعات اسلاميه انديا جماعات ماشومي اندونيسيا شباب الاسلام اوقيمت ماليزيا يا كره إمام قميني يا ااد ادنانيي كلنكا وفد غايانا وخصوصا موجهي كلسوندي وين اي كعادونكا اسلاميغا اي قبان وهاي انتاسا كو ان الله قميني ككراميه انو كا غولايست شها ايران او ولي جوجو وخصوصا وفد غانكيسا ادكيي ان اي غود اهان كوخا اسلاميغا سي دهميسران دونان Aarimaa Kale yaab kalaa ee kujimid kemida, en wuhaa Huanke Eeen Rafida de ka ee bakhtiyad rafidad ee kuhal aksamey ka aank ee kut shuhadu. Kadibna ee gobt uo shirka kadhaa ku oogeen salada janazada maalinti jem'ada sanad ki ee kun saghaal bagul, saghaal ee tadawaatan ki. Gabagabadi wuhaa ibaa ku diren da maan muslimiinta mailul ba ee joogaan. Wuhaa ina ku booriyan in laxuso maalinta shuhadadaas kada salatu l'ghaib. Si bayira adean astaan moukato og nukato إن إخوانكم الرافضة <سؤال> إيران هي كائن كود إسلام وأركان أيدوا الله وأكسونية هاي إن رافضة مشركين تأ إيمان تؤمن بالإسلام ككلة العراق شام جزيرة العرب هي مالكها وحند جستيشن أولاً قادينا إن البرنامج الصالح الذي نقص وجد بين دONO برنامج جار أو قصة السنة عدينت الدين الرافضة إن شاء الله إخوان كيو علاقة كده حيسد المغرديدة نظامية Demogradie duwa dien, haakka sharqida jinta siena dat datka allaha soko diisa. ugo aamiaan, axkaam tiyo eitai, in laga hir galil ulka dushi isa. Haddiya aqlabiye dam in fiilka qawmulloodka, u iya midbanan, mid banaan, uxu goaan si noqonaya, met sharqi ah. Danka kale, haddiya ay ugo aamiaan, in falka si xaara goan koda noqonaya, metka laqaata ya ayadoo la yeegin sharciiga allah muxuu ka qaba taaso maragu ah in ahkaam badan oo aan bananaanayn aan laga qaadanin sharciiga allah laakiin lagu mamnuucay go'aanka sharci dajiyaasha taaso dimuqraadiyadda iyo ku waamisan kariyaysa ilahay laa abudu allah soko diisa hadaba kooxdan iqwaan murtadeenka ayaa wuxuu hadii jeer ku culceliyan in diintoodu ay tahay dimuqraadiyadda lagu dhaafay wax yar oo islaamnimada kamid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 En dat is ik wil dat je in de Abu Yusuf al-Qardawi bent in de regio van al Yusuf en je bent in de regio van Abu Yusuf en je bent in de regio van Abu Yusuf en je bent in de regio van Abu Yusuf Sido je bent in de regio van Abu Yusuf en je bent in de regio van Abu Yusuf en je bent al-alam regio van Abu Yusuf en je bent in de regio van Abu Yusuf أين أي ديدن يي تعدد الأحزاب أو اه نظام أحزابتك تقليدون اي لو يقانون ملتي سيستم و جوابي روحا ار انتس يقوانك كتهميا ما هان ميد اقوانو لا يقوانك انغو وحان امنسن نحي ديموقراطيه دي وحول بو اي حنبار سنت هي سي دماسترن انغو كو دولينا معانيد الرسمي ا ديموقراطيه انغو ما ديدن ان احزاب السياسات وحان لينه الشعب كو ميد حقوقه انو حكومه افكار تي اشخاصت سيدو كلفاريد عبدي قال قو حبنت أه هي أدا أساس ده إخوان مرتدين أي كوير مجلة المصوّر إسلام كسناب أو جمهور إيمان يو ديمقراطية ده هي صممت حساب سياسة ده بل وحابرون كرنا ديمقراطية وقبل افتبرت إسلام ك إسلام مجلة ده أي محمد مامون الهذبي أو ها مرشد كيل حاد يقعدوا كو كويري إخوان المسلمينكو كو وحيق قال دين ديمقراطية حقيقية أه سيدو كلا عبد المنعم أبو الفتوح أو إسنا كاميد آها حبناها وغم يمسان مكتب الإرشاد أيامرو تلفشنك إقوانك ليهيني الجزير أوه رمي وحو يري نظام يدا أن كو يمانين ربيتانك الشعب كوحان أن شرعيهين مان أو غلاان نظام أن كو يمانين سنة ديغة دور نظام كو يماد ربيتانك الشعب دوسان إسلاميهين إقوانكيو غلياش شرعي ده جنته Arima'a koohada ikwaan murtaddienka ee kufada wixoo beyn sadonki soonay la soodaa fey. Wixaa kamidaa xerirka kalada xeya barlamanaatka da waqiddaa. Mana haan aarin taanimitko xoob koohada. Eee wixoo asasihe koohada xasano l-banna xilig ee daa qoot kiil oranjiray. Bakor Farooq l-awal iskuso sharxay. Labadja rixoo binnimada barlamanka masar. Wixoo na al-bannaa maqalder oo kukworey jirirad rasmiga ee ikwaanka kagahad laey. Sababtae wixoo khebqaada na yaan dooro golaha bar حلي قاسي وحي كده من بي وحاق واحد عاد ونقطي كنا حملين كالدواقيد يقلا ياش سريع الدجنتة نوعي هذا كلا الدون الله سبحانه وتعالى وحليه أي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله مرتدينتي إخوانك أيها وحي ما ربضن أقل ديان قال لماذا إياكوا سجلني الأمر بالمعروف ونهاية عن المنكر. Sido u kook er bana, al uw gewoon uw waarin u baan de vleer dubbele, en hoe lie je bana? waarin uw jarulee imamka. Halkan Wahankar uw In Islam kuya je hij de dinke dikte hij Met u ulea imamka. hokumaduna dona uw hij Boske imam minimada, da. Aja je In hij Waxa ku wajib je xubna ha barlamanka in aey kalasoonida kalalabtaan. Hukuma das. Haddi aey sida sameyn waayaan. Waxa umada wajibku naqanaysa bouyiri. In aey kuwa kalaswaad dhortaan. Haddi holka barlamanka aey bouhiaan xilebaana muslimin a. Taasī waxa i garsoor ka u suur galinaysa. Jojinta ya zoolinta munkarad koordan. Ayago adeksan aeya qanunka. Ayukuso gabgabeyey. Bal aeyk sida aey diynta udalin roguin. Halki ilarrabayina datko gu yaeraan jihadka. يا إن حقوق <تصفيق> الغتر تروح حكومة دها يا أعزائي كفرقة كرسين إيه هادنا أودس كهر تاجي دخلين تشرع هذا سيد الزكاة ولا قاضو قمرقة أولا ممنوعة وحي لم يدق وحي إخوانكو حلك وها بانك رجال إن ردهر لا لسير حق جرا تعصاه الدار شبه حليب أنا ضلك أمتريه قول ياش الشرع سي الله سبحانه وتعالى ورقي بسدان حقوق ذي سجار كامد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 سيدو كلو غما مرمانة إنه قايسيو هو دستور تاس الحكمية لا تكنو الله سبحانه وتعالى والليحي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون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 Sida so eit tahay, ma daxda ikwaan kuwaxe isiqa yaxan uchadeyna yaan ina ixtirama yaan uaxa loogu yeyro xukun ka demokraadi ah Xasanul Banna o ah imaam ka Kisa aya mabadi wa usool fi muqtamarad qasa ruha ullabagala mabadiida the ka distuuriga ah eo kutaagan ilalenta xuriada shaksiga noqieda da kaladuwan, iyo in awoda maamul ay umada yeyelato la naxad dida musoolieda ma de shaqab Khurtisa. Sido, Kale in hij alaak, Hadida het Arimaha alwaar hij, arima haar soeit, de wapens, de meesteren, uw godde bakmijn. Islam, k gewoedjes, die zie je in poken kiesa. Hoo jamiaan, en taas In Nedam dam, en kun Disturiga, U poken, kan u Islamka. Markele, de dam, jij kalle. Anna, ja, uw godde, brunson, mijn, Hassanul banna en haar, arinta, nieuw,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 het is een geïritie maadena, die faakie daudinta. Intaas eka galima da iyo kufriga. Ewa xa basanad ki kunsa gaal bakollabii konta ki ka qaybqaaten. Da jinta ka masar, ka dibna waxa sib wujh da oo galaaday dastuurkaasi. Gudiga ta'siesiga ea xizbiga ikwanka, hadda baan waxka til maan no qaar kamidaa qodabadi aydijijien. Ma dadako ietomanad ea dastuurka. Chubna haa gala ha hor وحين cadeeyeen يان، daacadu yihiin dastuurka daahirka iyo baadinka intaba sidoo kale maaddada 26aad waxa ku yimid madaxweynaha inta uu san hawlihiisa shaqo guda galin waxa waajib ku ah inuu ka hor dhaarto golaha baarlamaanka hortiisa isagoo leh ilaahayga weyn baan ku dhaartay waxaan kor iyo hoosba si dhamaystiran u xitraami doona dastuurka maaddada 26aad ayaa iyana lagu qoray dadku waxay dhishan ayagoo xur leh kana siman dhammaan xuquuqdooda iyo xurriyadaha iyadoo aan lagu qalsoocin isir en dan mabada sidaytan iyo dadad waxa ay adana ku yimid ruux walba wax uu xaq u leeyahay inuu noolaado si xurriyad nabad gelyo iyo sasin aan la qano korkiisa sidoo kalimadada sidaytan isdeedada waxa ku yimid ruux walba wuxuu huruun iyo xurriyadaa fikirkaa aaminida iyo kadiindhigshada waxa uu doono qodobadaas ee qawanul murtadin ku host بشعراش بإخوان مرتدين يقولون بشعرا نيان دين الإسلام كا أيلام الدنيا قن كيف الله بالخسران أخذها سل اليرموك حطين كم جالت مطاياها أد بأمه سينه أبو بكر دقيستي الاولى واحد دقيسه من برنامج تطبيقات قياده السمامج الهجرتين الله ننتصر نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر نزيل المنكرات فلا يرى جسم بها البصر فلا شذكن ولا وثن ولا خمر ولا وتر ولا أعلم طاغوت ولا بدع ولا صور. أمارك إنه كسر دوادخ وبنته فلنغن تتطباع كأي برنامج كا وطهي ديجستيال وحمال مهله لا في ورباهين تعالم كأي هذا اللي هيسي ورر شيجي طالبان اي ستة وصو قادة الدين قالت وحا وح الاستوديو هاي جلص وكان موالك الديرية وأرنته إنه فلنغن دونا diril ban inoo faahfaahin maxay jira warkastii halka uu salka ku hayo in Cabdi Star uu sidan wado ognahayba koo xad dhaliban ayo ma jisteey galnimadaa kadib waxaa hadii uu ku timido hogamiyi kan kooreey ee Orange iyo Aqtar Mansur kaas oo loo badinayo inuu mas'uulka ahaa dilkii Muul Umar oo war iyo waa loo wayay waxii ka dambeeyay 2002 xilligaas oo saliibiyinta maraykanka إنو جروف دي داليبان كاترسن او مغالا دوحا ايه عاسمتو قدر كايقيب جلية والا هادال او دح يمرأي كانكي ايو داليبان <سؤال> كاسو او اقروادين قدر او كيه ليز اقعان قرامد مدوبي حيه يغاس داليبان ايه سو <سؤال> سار <سؤال> تبايان او ايكو بينين ايس ارينتاس إن كوحدو اي لبا قرب اوكالا جبتاي قرب مركز لحداحاد اه او ديار اوه حابد جوجين ايو هشيس لالاقالو مريكنكا هالكا كان كلان اي كبيا دي تسينيهين ارنتاسي لكن حقيق دا ايا اهد ان اي كوحدو كو اهد سياسات سي اي سانوغوك عن كوحاها جهاديين تاه غير اهان القاعد او قلان قل حوقن كل اهد روك افغانستان واي سوسي عطي مركي اوشي دايشي قساما بالنادين رانك كلان اي waxaa la dhig kara dalibaani ayaa ka faa'iideystay عقيد dhanka aqoonta iyo manhajka ay ترتيب ترتيب hoggaanka al-Qaeda waxay si tartiib tartiib ah u bilaawday bayaano sirr ah oo uga soo baxay kooxda dalibaani kuwaas oo lagu xaqiijinayo jiritaanka safaarada ay kooxdu ku leedahay qadar markaa marka ايه ka dhaxgele horta bal inoo sheeg baraha rasmi gaaya كوحدة طالبان <سؤال> قد اهان واحا عانه وابساد لوغارو لغتها باشتوغة اردوغة عربية ايو انجليشغة كاسو لوغو ضابع واحو اللي باقو سير اسمي اه كوحدة وصوبحة سيدوك لوحا اجرى مجرد لوغو مغا عاو اسمود او بيش يومارو صوصارو مكتب اعلامي اه اي يانا واحا اجرى دور مؤسسو سيدة الامارة ايو منبع الجهاد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 سي اي او دورتان نوعه كون اي دونيان هالا او قادبو ليها ان اي ماراد اي تاي تان او قووين اي دعمسة دي مقرادية دمعان هادالك قراغا ما احن ميد او جايك يس كلاي يميد واحا اركي مغديسي او او كميدا علوما او سوغا القاعدة تاجير او دادكو كمارن هبابينا ان هادالكاس غالنمد اه او قار او ايها قراغا لكن واحا حسيد مدان اينو اسلامقال دح يسكو كينيو هادالكاس لميد ا سكرتيرك كمدى حفزك يسدى كهذا فديوس يهدى كهذا دولي كوي دفع جريحتها هجاوي كدمese ما توحى يكدفعان ها تا مهايان ا كابا هادا هادا ليعب لها يكولي قراج مكالك هل لي هاي مرق ا وحوا لي هاي وحوا هادا مدرى غلبتك وحوا لي هاي شروطي نوحي دورتني لهم كجموريه ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها public system ka amniga jamhuuriya waad dhex taal ka dinjaalad ka dimuqraadiyad hadalka ka akhri kiso iyo ruux u dhigma qof yiri oo kale gaalnimadaas waan xitraameeyna waan bogadinayna waliba adba ummaha santa haydii afwan abd al-satar oo ugu dambeyntii maqaalka waxa ku qorn hadalku wii hor oo وأتنري الجربات وكل رقمان إن إسلام كشغله كل هين. يلا واحد يعتمد له قص إسلام نموه إخوان المرتدين استعمالاً. والله يا ب أدم هسين يورال كديري. أو إنوفه فهني كوحدة طالبان أو قادطين دين تدمق راضياً. فلا شرک ولا وثن ولا خمر ولا وتر ولا أعلم طاغوت. ولا بدع ولا صور ولا ظلم ولا جور وطه دغيستيال ماركنم يد لو ارااده دغيستايشان اني سو قبطو دغيستها اوو خورهيو و خو قبلاوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله الهجرتين اما غن وعليكم السلام الله وبركاته مجا ليا يابين سببت اه طالبا و حزب الشيطان اوكراه وسودي و فيري وخان لي لها دك انصارتا شيقتا اماني كاستو كنفخ طالبا يال قاعده ومجاهدين ها اوغادان ان اي تغيران اورو حزب الشيطان يخورتيينت اوكله ديجيستا خي مغيص ماهر الصومالي الهاشمي وحا اولي هيي روحان خوري وحن سلاميا بهبه الى عد اسلامي الهجرتين يودمان دغيستا ياشا وخان لي هي ان ين هيدن كاجرسيو عملكن يهوش آدهيسان هدان موضوع او و ايو اللي يهي طالبان وحيسي آنجيت قنب اللهين اموجستين كونا هداقيا ان اي ديار اييهن ان اي ديمقرادية دقاتان. رقمان اينا كهو الرئيسيان دوني تان شعبك كتابك الله اسكو صوالدو باو يري غالنمون نعو والبها اهاتو مدحا ايان سارانينا سحواتك مرتدين تا الشباب وحان لينها ايو يري وحبا او مدحا كل وحبها الله جبناه أيضا أهينا حق وعدي هاي سوت ومتكانا ورسول الله الدين تأييده مع عدي سلامك وهيك بجسته وجد بيوح كبلابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلاهناه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما جع جود الفقر وحن بوجادن إيه سلام هل كان عمر سينا ينرجع جهد جأ ذيك إنه هي جنت أنا أجي جستيس وجد بنتها حق قضاء وحن إذن ليه هاي ولاهنا الهجرتين الله إذنك آبال مريو شاقاد آد ومد إسلام كوهيسان هدان أجد بو يري موضوع عفلان غينتا طالبان إني الدين جاليتك الدموقرادية دا أحب سيبتان وحل ياب لما أها محيالي وداد أي وقت يذي دمي هايين أي يا جوال حار أوهيد إني أدى داعان الدين جاليتك كوخذنا وحا عملية جعليسين تا ديمقراضيات اللوغوسو سمية دولة دا تاوقوت كا قطر أو عام كو أهما جرحابين تا مسلمين تا يدعو كفرد مجاهدين تا طالبان مخاللين مهي وحذة ديمقراضيات دينا سوى كردين ميسو آنك أهين بابي إنا أو سيبتا أيو ليهي وحانا إذي دنبندونا هو يهلاك يغعمها الله إنو إذنكو عذابو وحكسو جبجبئي فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري ان الله بصير بالعباد ويهمي جودها غدقا كان اكفها مطر وطيب فعالها اشتهرات كمسك فعلها عطر wat hij degi is tegenwoordig aan het zeggen, zijn gewoon een kebab dan bij een programma. ken ik dus de wazigheid die hij schaapt met net een tentoonhangen met taber, typ die de فيلتصق وَبَيْنَ جُرْحِي وَنَسْفِي قصه كُتِبَتْ وَبَيْنَ نَوْنَ دَمِي وَالْمُلْتَقَ شَافَقُوا أَسِيرُ قُرْبَكِ لَهُمْ لا يستيقظون لهذا قيبة التطابعات اهتحانا المثابر قيبة هرئة عن قصة شيكيني الشاب ويسورك الشيء حلقاتنا ما حنكقى هل دورنا موقف في اخواتك كانت تكون جري كدب دلكي لابد يا شيخ ورق اشيغ ي ان لديل لبد الشيخ الرجل السعودي ايا وخه غاري ورااليه كو جيري كانت وخانا خنوجي ورااله ور كسو داي اي شيغ ي ديلك لبد الشيخ يغو اوغادي وخصو غي اني تايم مسيك اي مارين علمادي اي الشيخ ابو حسين عبد ديلك جوجيه اللي دودا. مال محيكوا سمعنا ينرقص رورسية أوه بيسن. حضنا كتجي جماعه دودي او جلايك أنت. وليبن أي دبس سعدان جوتون عيدا آه. سيد عاد ده آه حقه آه اللي هو ويهي الطريق أدوا آه. حضنا امتحان كيسو آه ذي هاي. معروف إن طريقه سعيدا كوسفنان كرين إلا قف إله أو سرجل قوة كو منهج كودو ويسكت تبر مركي أي شاب كهلاً دماغ نضيء عفيسيو كدي مركي أي صفقة بناءين كوي حماية دمان كوي وحيسها أوجي بيعض خليفك وح صفقة كسرها ريكلي يا رجي في هالسنة معناها بيعض أي أحكام تي ذا قوة أو سوق يشي هادذي أي هلا علمادي أي كوري ييجو إسكديرين عاد وجود إسكو ديبان كانت ضرتين وح الله أكديس هذي أخيري جنعة رجكوا هاري كينتا أي إسكو دركودو نقضيشن إلى باتن أكلية وحنا أي ضرتين إنكحل ذاستان هاري رنتي كواحد على iyego isku qaybiyey koox yar yar si ay ugu suuro أو inay dhuntaan oo بحيشان la arag waxa geysay baxay shan walaal oo hogamiyaha macalim Qutayba Al-Ansari ka waah aan wakhti dheer ku soo jiray jihad ka Soomaaliya laga soo bilaabo xilligi maxakiimta Islaamiga ah wuxuuna ahaa tababar ciidan oo aan ka dhaxa gudaha kooxda al الكثير من الميليشيات كثر سن واحد الشباب كوا أوه جامين يمرت كيها لاسماء اللجوء معا بجري ناله وحنا إذا بقروا دجا ولاليه وهم جامين يمنعن قتيبة يراو في يستجد وليبا إيجاد كستع إلا ولعله كسر دعين كمين كلا دجا وحاقب لولالها رصاص حقنوا يسافرين عيدا ماذي كثر سن الشباب وحنا يوقف سمين مجموعة وهم جامين يمنعن قتيبة لبقى بعض وقرأه صدق نين ila walaalihi oo gaaminay macalin Qutayba waxaana soo haray saddex kale oo ku jiro macalin Qutayba saddexdii walaal waxa ka hareeray hal walaal oo kiri waayay socodka dhulkaana ku dhacay waxa soo haray waa labn in oo ku jiro macalin Qutayba kuwa iyagana la daala dhacay xanuunka gaajada biil aanta iyo cabla aanta waxay soo daanba waxay mar labaad ku kadiga hoobka halka ay ku qabteen labadii walaal waxayna aad ugu farxeen inay gacan ta ku soo dhigan Maclan Quteyba ka oo garab weyn ka aha dhaqdaqaaqi ka socday Comfort Somalia kadib markay gacan ta ku soo dhigeen ay u kaxiyeen walaalihii meel ay joogeen oo mar ka tirsan Alshabaab waxana kamid ah ragii joogay meesha murtidka lagu ستايكوا الراعي إننا عادن جرنه نعد صادرته خلال فدنا أيضا أنصحين مع المقطيبة أياكوا جوابي يا دورتي أميركنا أبو عبيدة وحانوا يسير راعيي أبو عبيدة عد جرنا يسأ إسكير أنا جح تامك جرنا يو ولقينا بل وحان أركي مقالك شيخ أبو بكر البغدادي وأنين أنكو كرسنا هيدينتي سي عقيدة ثي سأ مع المقطيبة وهذا الكيسة سوى أياكوا يرمي تكويدين سؤالها وحدويدين ساياه أهل الحل والعقد inaa idii shuuq alshabaab dartooda kuwa oo aan la garaneyn yahay ah alxal iyo alaqd gooda wala amirkooda aan maalin xitaa la arkin waa jawaab wayn murtaadkii markaa ayu la soo booday wada wadninkan aad ay u fogaaday aliga ayaa loo qaaday xabs ku qadan doono sanado kamid ah oo laciisaysa soo saata kadib markii uu so galmagaalo inkay kuwa ka baxa iyo wadooyinka ka sameeyay goobo ay dadku madama jammaan ee gobolka Jubada hoose waxaan walaalahaan saaciid inay isku naxiree walaalkii shahiidaye ee Maxamed Beybi Allah ka aqbale shahaadisa walaalkaan ayaa aha walaalay ka soo jirooday wadanka Ingiriiska asarkiisuna u yahay Soomaali kana mid ahaa ragii ugu wanaagsanaa in aan ku baranayna furnimada iyo geesinimada walaalkaan waxa uu ku baxay gacanta murtidiinta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 waxa ku shiiday مهاجر muhaajirka عبد الرحمن السوداني al-Suudaani محمد مكاوي yaqaaney Maxamed Makaawi kaas oo shiiday bilawgi لكن isagoon Xabdiriin laakiin ragii kale ee kamidka ahaa walaalaha ayaa u dagaalamay si geesinimmo leh ilaa laga gaaray magridada iyo habeenkiin u soo galay iyagoo al-Shabaab ku qasbay inay dib u gurasho sameeyaan kadib markii ay qasaaraha uga kamid kamidaha walaalaha dagaalkan ayaa dhacay 17kii bishii safar kun afar buugul sadan todobaadkii hijriyah waxa walaalaha ayaa قرشك u gurasho ka sameeyay goobta dagaalka iyagoo gudaha u sii galay keenta si ay u garaad gataan cadawga waxaana keenta ku lumay saddex kamidaha walaalihi meesha uu dagaalka ku qabsaday al shabaab waxa ay yakiin sadeen in walaaluhu تريدو ka go'aan tahay inay كين الليحوي اللي تقال كسر جبين ولين أي بحسة دي هن سيدا درت المرك لوي حيسوى ذلك سين عيدا ما قادوا فر بدر سئي أود الدجيان صواف جركه ويلسان امتحان كونغضي كوحدة تضبي إلا بعطنك بشي سفر كون قفر بقصده نتضبي الهجرية أوه سجال بريك دي المرك وداعي تقال كيهوري أيه ولا لهم سوق عارين حلي جلب قابط آمير ودو الدجيان كقلاش قبيكر أو معامل آهن هاستك تمقال الدجلب als nou ga, hij is al maartien goer gemaakt, haar maar so idinkama halhidh in nenn ee loonsanaa wuxuuna si raaciin in kireermiga aha waxa halkan goor dhaw igu maray saaxiibadiin oo in raadinay oo uu kala jeedo kooxda alshabaab alshabaab ayaa xilliga dadka deegaanka u sheegay inay ka maqanyeen lix walaal oo loonsan si ay dadka ugu maleen inay raadinayaan dad ay culad kala dhexeyso ninkii reermiga aha ayaa ku yiri walaalaha si fadiista geedka hoostiisa waxaan idin soo diyaarinaynaa cuno أختي <تصفيق> كفوقين میشا مری حبدی ووریسے waxay ku dhacday ninkii reermigaa isla meesha ayuna ku roqbahay halka ayuna ka qirhay dagaal qaatay in mudda ah ka oo ay xooda la galeen ciidamadii al-sawab ay soo qaaday dagaalka al-sawab ayaa dagaal dheer kadiib ku qasmanaaday inay dib u gurasho sameeyaan dhanka kale walaalihi dagaalka gale ayaa iyagana u gurtay halka الله وبركاته تلقى <تصفيق>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 جزاك الله خيرا كاسيوحوها ولكن البلاوي وحان إسلسوا قنقونتي يقبق بذي برنامجك تضبعاتك إذا عاد إسلامك الهجرتين تنقي إنتين ندب دنبئوك كل مدرنا برنامج متك اللميضة وحان إذن كندا فإننا قوس قوسك ولماذا جهاتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبري طال الغياب حان ردي وانتقامي فشمخ فالتعلم ملل الكفر ونحله جميعها من يهود وصليبيين حاقدين وعلمانيين وشيوعيين ملحدين ورافضة خبثاء مشركين ومرتدين مارقين ناكصين أن دولة العراق الإسلامية باقية باقية رغم كل التعتيم والتضليل والطعن والتشويه باقية لأنها بنيت من أشلاء الشهداء ورويت بدمائهم وبها انعقد سوق الجنة باقية رغم تكالبكم وتحالفكم وتكاتفكم باقية رغم كل الشدائد والعقبات والمحن ورغم كل مكائد أعداء الإسلام في الداخل والخارج باقية لأن توفيق الله في هذا الجهاد أظهر من الشمس في كبد السماء باقية رغم جيوشكم وجموعكم وعدتكم وعديدكم باقية على عقيدتها ومنهجها لم ولن تبدل أو تحيد إن شاء الله باقية لانها لم تتلوث بكسب حرام أو منهج مشوه باقية رغم حدكم وحديدكم باقية دار هجرة وجهاد باقية حربة في صدور الرافضه الصفويين باقية بصدق القادة الذين ضحوا بدمائهم وصدق الجنود الذين أقاموها بسواعدهم نحسبهم والله خسيرهم باقية رغم مكركم وكيدكم وتآمركم باقية ولتسمعن نبعها ولترون أفعالها باقية لأن الكفر بكل ملله ونحله اجتمع علينا وكل صاحب هوى وبدعة خوار جبان بدأ يلمز ويطعن فيها فتيقنا بصدق الهدف وصحة الطريق باقية رغم غيظكم وحقدكم وحسدكم وحنقكم باقية لأن على يقين أن الله لن يكسر قلوب الموحدين المستضعفين وليشمت فينا القوم الظالمين باقيه رغم أنوفهم والله اكبر والعزه لله ولرسوله وللمؤمنين والعاقبه للمتقين سعير الهجلهيب ادخلوا من كل من كل ها هو الكفر تولى وادخلوا من كل باب ها هو الكفر تولى والطواعه الخراب